إني تأملت الورى ما ينشدون غير الهناء غاية هل يطلبون لكنهم في سعيهم يتحيرون أين السبيل؟ هل تراهم يدركون؟ إني تأملت الورى ما ينشدون ما ينشدون غير الهناء غاية هل يطلبون؟ لكنهم في سعيهم يتحيغون أين السبيل هل ترى يدركون يا سائلا يا سائلا اسالن اسمع حديثا للشجون إن ابتسمت الفقير لها شون تاتيك من قلب تجرع كله تبدو كزهر وسط أشواك السنون تبدو كفجر قد طوى الليل الخؤون إن ابتسامات الفقير لها شؤون فيها دعاء خالص لو تعلمون كم من كروب ردها كادت تكون فلنبذل الأموال نحن الرابحون جربتها وعشقتها من ذقى عرف سعادة ما تكون ما ينشدون غير الهناء غاية هنّ اليطربون لكنهم في سعيهم يتحيرون أين السبيل هل تراهم يدركون؟ يا سائلا يا, يا سائلا يا سائلن اسمع حديثا ذو شجون في ظلمة الليل أناس نائمون. ضموا الغطاءهم بدفء ينعمون في أجمل الأحلام هم يتلذذون ظنوا بهذا أنهم يستمتعون لكنهم هم يحرمون يحرامون من لذة الركعات في جوف السكون عن خلوات قدسية هم نائمون عن موكب العباد هم يتخلفون جربتها شطرا منطقه عرف السعاده ما تكون تحيرون أين السبيل هل ترىهم يدركون يا سائلا يا سائلا يا سائلا اسمع حديث شجون الكتاب المسلمين الغافلين قال لهم ما بالكم لتهجرون إني ضياء القلب فيني تبصرون نور على نور وفيني تهتدون ليقبلوا ولتقرؤوني واحفظون واستشعروا في كل حرف تقرؤون ولتسألوا الحفاظ ماذا قائلون على القرآن في ترديد النور جواب تما واشقتما